سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وشرعه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا بالله لما تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع تقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أعظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلون فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المترصين في القتال في سبيله ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم فقال وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون اني رسول الله إليكم فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته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 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين أذكر أَيُّهَا الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التَّوْرَاةِ فلست ببدع من الرسل ومبشرا برسول يجيء من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم عيسى بالحجر الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسددهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون يريد هؤلاء المكذبون ان يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسده ومن التشويه للحق والله مكمل نوره على رغم انوفهم باظهار دينه في مشارق الارض ومغاربها واعلاء كلمته هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين الهداية والإرشاد للخير ودين العلم النافع والعمل الصالح ليعليه على جميع الأديان على رغم انوف المشركين الذين يكرهون ان يمكن له في الأرض يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحه تنقذكم من عذاب موجع تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته ذلك العمل المذكور خير لكم ان كنتم تعلمون فسارعوا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وربح هذه التجاره هو ان يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشجارها ويدخلكم مساكن طيبه في جنات اقامه الانتقال عنها ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه اي فوز وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين هو من ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا ان ينصركم الله على عدوكم هو فتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مرية للحواريين كما قال عيسى بن مرية للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به فأصبحوا غالبين عليهم